يقول كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا كيف في كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا ما علينا من الحساد نحن نتحدث بنعمه الله شكرا لله قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث والشكر ثلاثة أقسام تحدثوا بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله عز وجل هذا شكر النعمة نحن ما علينا من الشسات نحن نشكر الله ونذكر النعمة التي أعطانا ونثني عليه بها نعم